111. ألا هو العزيز الغفار 112. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج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 ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون 120. إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان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 إنك من أصحاب النار أمن أم هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه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 إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لان أكون اول المسلمين قل اني اخاف إن عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلِ قل الله اعبد مخلصا له ديني مَا ما شئتم من دونه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 إن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه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 الناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون 110. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون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 فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين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 وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِنْتِقَامٍ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ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 قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم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 وبدالهم لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون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 قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِن قبلهم فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا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 ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا 111. إنه هو الغفور الرحيم 112. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون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 تفي جنب الله وان كنت لمن الساخرين او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين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 ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والارض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 وَلَقَدْ ولقد أوحي إليك الَّذِينَ الذين من قبلك لئن لَيَحْبَطَنَّ ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين اللَّهَ بل الله فاعبد وكن من الشاكرين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 وهو اعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا الى جهنم مزمر حتى اذا جاء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 قالوا بلى ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين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 فمن حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين